الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أ س ي للعلوم ا ل ا س ل ا إ ل ه أ ش ه د أ ن لا اله إ ل الا ا ل ه أشهد أن محمد ل ر س و الله أشهد أن محمد حي ّ على ا ل ص د حيّ ع ل ى ا ل على د حيّ الفادق على a l l a h